بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين محمد قال ومع هذا فقد قال قوم من المتاخرين بالاجزاء منهم شيخنا صاحب الكفايه وتبعه تلميذه أستاذنا الشيخ محمد حسين الأبحيهاني ولكن ذلك في خصوص الأصول الجارية لتنقيح موضوع التكليف وتحقيق متعلقه كطاعدة الطهارة وأصالة الحيهية واستصحابها دون الأصول الجارية في نفس الأحقاب كان الكلام في الدرس الماضي في أن الوصول العمليه إذا تعذر علينا الحكم الواقع وقام أصلاً من الوصول الثلاثه الثلاث الشرعي وعملنا بهذا الاصل وبعد الانتهاء من الانتخاب انكشف الخطأ يقينا ظان ان ما حكم به الاصل لم يكن صحيحا لم يكن صحيحا ومثلنا للموضوعات مثلنا للأحكام للموضوعات الموضوعات قلناها كده كنت اشك في طهاره الثوب او في طهاره ماء الوضوء اشك طاهر حتى اتوضا اصلي ام لا نجد حتى المسجد المرتبة الأولى أبحث عن دليل الاصل في ان دليل اجتهادي خبر واحد خبر ثقة صاحب اليد كل هذه الأمور ما الاصل يقول إلى الاصل أسأل ان الاصل يقول الأصل الاصل يقول ان الاصل يقول ان يقول استصحب، فاستصحبت، توضعت صليت بعد الصلاة انكشف لي الخطأ خطا الآخر طلع هذا الماء طاهر لا تنجث بعد غيابي عنه. هذا في الموضوع وكذلك في الأحكام صلاة الجمعة سابقا كانت واجدة في زمان الحضور الآن أشق الآخر يقول استفق أصني الجمعة بعد الصلاة يستضح خطأ الآخر الجمعة مو فقط غير واجبة بل لا تجوز شرح فهل صلاة في الماء أو صلاة الجمعة بعد انكشاف الخطأ يقينها صحيحة أم لا هذا تراث البحث المصنف حكم للوهنة الأولى لا ينبغي لا ينبغي الإشكال ولا ينبغي تهضم القول بالجواب لا نقول بعدم الجواز هم في الأحكام وفي الموضوعات نحكم بعدم الجواز لماذا قلنا سابقا نقول إذا كنا في الإمارات في الإمارات وهي التي يحتمل فما فصلنا سابقاً الاقوال الناس في على نحو طريقيه مجعوله او على نحو السببيه مجعوله او على نحو المصلحه السلوكيه مجعوله قلنا في الامارات مع انه قد قد قد يقام بوجود مصلحه قد يقال بناء على السببيه او على السلوكيه مع ذلك حكمنا بعدم الاجزاء في الإمارات في الموضوعات والأحكام يقول فمن بعض اولى نحكم هنا في الأصول العملية بعدم الاجزاء وجب الأولوية هناك يحتمل هناك في الإمارات يحتمل أن الإمارات عندما تقوم تجعل حكما فيه مصلحة مع ذلك هناك قلنا لا هناك الأصول العملية إذا الأصل حكم بالطهارة والواقع كان النجاسة حكم الأصل بالطهارة يبدل الحكم الواقع قلنا لا يبقى الواقع على حاله فقيام الأصل لا يولد حقما آخر بخلافه في الإمارات الإمارات تولد أحكام جديدة مع ذلك هناك حكمنا بيعدم الإج هنا في الأصل حكم جديد ما موجود ولبعض أولى نحكم لعدم الإجتاق حكم جديد ما موجود مضاقا إلى هذاsoldحة في البل أيضاً ما موجودة فالمكلف بهن حكم جديد ما عنده هنموط لعوا الحق فل فكيف نحكم الإجتاد فكيف نحكم الإجتاد لا نحن نقول Ü bien مطلقا guessing في الأفل وفي المنضح إلا أن المصنف قال مع هذا الوضوح مع هذا الوضوح لعدم الإجزاء إلا أن بعض علماء المحققين ذهبوا إلى التفصيل التفصيل قالوا الأصول العملية تنقسم إلى آخر الى اخر مرة يقوم إلى عندما يقوم عندما ينهض مرة يقوم لإثبات موضوع ومرة يقوم لإثبات حكم إثبات موضوع مثال الماء واضح إثبات حكم مثال خلاة الجبعة والضبط صاحب التفاية والشيخ الأفشهامي أيضا كلاهما حكموا بالتحقير قال إذا قام الأفل إذا قام الأفل لاثبات الموضوعات ثم انكشف الخطا يقينا نحكم بالاجذاب في الموضوعات نحكم بالاجذاب اما اذا قال لاخله لاثبات الاحكام ثم انكشف الخطا يقينا نحكم بعدم الاجذاب بعد واضح التفصيل وجه التفصيل المصنف يقول الكلام كل الكلام في نقاشنا مع صاحب الكفاري. يا صاحب الكفالي لماذا ذهبت إلى الحكم؟ أنت في الأحكام متفق معك تقول بعدم إجزاء فبهالمقدار المقدار احنا متفقين ولا لماذا أحنا؟ لماذا اختلفت معنا في الموضوعات؟ في الموضوعات لماذا حكمت من دليلك على الحكم بالإجزاء ما هو انتفتوا الدليل يحتاج إلى دفقة صاحب الكفاية في عادة دقيق في كلامه فانتفتوا إلى دليل يقول صاحب الكفاية إنما حكمت بالإجزاء لوجود دليل عندي عندي دليل عن الحكم بالإجزاء حاصل الدليل يقول اذا تركت هذا حاصل الله وملخص دليل صاحب التفاح التفت اليه جني حاصل الدليل يقول هذا اذا كان عند المكلف ثوب اذا كان عند المكلف ثوب أو ماء ماء وأراد أن في هذا الثوب وخير شك هذا الثوب طاهر أم لا أو هذا الماء طاهر أم لا يقول صاحب الكفاية فإن قام أطل عملي ولنسمي هذا الآطل ولنسمي هذا الأصل بقاعدة الطهارة قاعدة أطل يعني أصل الطهار، قاعد يعني أصل الطهار، أصل الطهارة يعني ماذا؟ أصل الطهارة ماذا يقول؟ كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر فتجتمع كل شيء لك طاهر هذا أصل الطهار من جهه أخرى المولى يقول صلي وردت أن أصلي يقول المولى انصت ايها العبد صلي مع الطهاره صلي مع الطهاره هذا صلي مع الطهاره المقصود بكلمه صلي في الثوب الطاهر صلي بالماء الطاهر صلي في المكان هذا كله صلي مع الطاهر مع الطاهر مع الطاهر يقصد بالطهار هنا الطهاره الواقعيه في قول المولى صلي مع الطاهر يقصد الطاهر واقعا واضح؟ شككت في طهارة هذا تأتي تأتي قاعدة الطهارة يعني أصل الطهارة يأتي أصل الطهارة ماذا يقول؟ كل شيء لك طاهر الطاهر الثاني هنا في كل شيء مطهر الطهارة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 يقول يكون ابن على الطهاره معناه او في الواقع يقول نجد لكن المولى يقول ابن على الطهاره اصل الطهاره جاري هنا هذا حينما نقول كل شيء لك طاهر هذا كل شيء طاهر يحبي طاهر ظاهر في الواقع عند علمه عند رب العباد به قد يكون في الواقع نجد وقد يكون في الواقع طاهر اما اذا انا ما اعلم هذه على الطهاره أعرف صوتها. في الواقع قد يكون نجس. تبين لنا. أي الكلام؟ مرة أنا أعرف أن هذا 100% طاهر المية صاهر. لأن هذا واضح ما هو شر؟ لا. الكلام إذا كتبته. أنا أشك هنا في ما المول شيبود. كل شيء لك طاهر. كل شيء لك طاهر. هل كل شيء لك طاهر؟ كل شيء لك طاهر. ظاهر. ذيك المولى صلي مع الطارق تبي أطهر؟ الواقع أقن الصلاة إلى آخره ويا أيها الذين امنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا هذا يقصد من غسل الواقع ولا يعني روح ابحث عن ما واقع هذا الصلاة بالطهر الواقع لكن أشك في الماء أريد الوضوء أريد الصلاة في الصور باعتبار الثالثة الشرق من في الصلاة اشك المولى يقول دي. يلا بعث كل شيء لك طاهرة قاعدة لأن أصل من الرسول العملية واحدة أصالة الطهارة هذي احفظوها كل شيء لك طاهر أصالة الطهارة يقصد بها الطهارة ظاهرية دائما حتى ولذا لصحة ما نقول الطهارة الظاهرية الرواية تقول كل شيء لك طاهر حتى حتى يعني عشق مالك النجس في الواقع واقعا وإلا ما قده حتى يكون هنا كل شيء لك طهر حتى تعلم أنه مجس بعينه تشتبه. فهذا احتمال يكون في الواقع مجس بس اتعامل مع طاهر حتى يقوم داري على العالم هل مؤذن واضح الآن هنا المولى من جهة يقول صلي مع طهر الواقع القعره تكون تقول كل شيء لك طاهر طاهر ظاهر فشوف الصلاه في الطاهر الواقعي شرط واضح المولى يقول صل من عطه لا صلاه الا بطهور الطهور الواقع في الطهر شرط في الطهر الطهور الواقعي صحيح المولى يقول كل شيء لك طاهر كيف راح ندخل هذا مع هذا يقول كل شيء لك طاهر إذا جاءت إذا جاءت هذه القاعده سهي حاكمة موسعة للطهارة الواجهة أو لا نقول بعبارة أخرى موسعة لشرط الطهارة في الصلاة كيف العبارة المولى يقول صلي مع الطاهر الواقع هذا صحيح أشوف يأتي قائد اخرى أطني الأخوة العملية أطار الطهاره تقول كل شيء لك طاهر وكل شيء لك طاهر ظاهرا صاحب الكفاة يقول هل كل شيء لك طاهر في الظاهر موسعة موسعة موسعة لماذا موسعة للطهارة التي هي شرط في الصلاة واضح؟ إذا قطعنا النظر عن كل شركة طاهر هذا اغمضنا العين عنه كل شركة طاهر التفقنا فقط إلى صنع مع الطهر الواقع هذا واضح إذا أغمضنا النظر عن كل شي المولى يقول صلي مع الطهر طاهر الواقع هذا و لا إشكاله فيه أما إذا فتحنا النظر على كل شيء عند الشرط لك طاهر صاحب يقول كل شيء توسع ذائرة الشرط الشرط صلي مع الطاهر بعيدا عن كل شيء صلي مع الطاهر الواقعي مع حضور كل شيء صار الفريق لا صلي مع الطاهر ولو كان طاهر فكل شيء وسعت دائره الطهارة الدائره كانت ضيقة في الطاهر الواقع صاحب الكفايه يقول كل شيء توسع دائرة الطهارة التي هي شرط في الصلاة توسع من أي باب؟ توسع من أي باب؟ باب الحكومة؟ باب الحكومة؟ يأتي في آخر الكتاب باب الحكومة والورود؟ دليل كل شيء حاكم على, الطهار الشرقية على الطهارة الشرط على شرط الطهاره حاكم عليه الشرط يقول انا اذكر الطاهر الواقع العاقل يقول اعلم هذا ولكني احكم عليه فانا اوسع دائره فاقول كل شيء توسع فتجعل تنتفث صح فترجعل فتجعل, فتجعل تولد فجعل طهارة ظاهريه زائده فالآخر جعل طهارة، جعل خلق طهارة، إذا جعل طهارة، وأنا امتثلت له، وصليت، فأنا لا أصلي من دون طهارة، أنا لا أصلي من دون طهارة، صليت مع طهارة، لكن غاية هنالك طهارة، شو الطهارة ؟ الطهارة الظاهرة. فالأصل عندما جاء جعل لي طهارة وهذه الطهارة أخذتها بعد التوسعة للطهارة فأنا عندما صليت في هذا الماء صليت مع الطهارة أو لا مع الطهارة أو لا وإن كانت طهاره ظاهرة فقول المولى صلي مع الطهارة تحقق تحقق هنا فانا صليت سيدنا الطهارة ان قلت شيخنا يا صاحب التفائل ثم انكشف الخطا يقينا يقول نعم بعد انتشاف, بعد انتشاف الخطا بعد يتنجد في حق المكلف الطهاره إن قلت يقول الله راحت خلاص انتهت لا ليش لا إعادة ولا قضاء؟ لأن عندما صلى صلى مع الطهارة ولا لا؟ صلى مع الطهارة يبفي هناك هل تشكركم أن تحفظوه؟ تشكركم أن تحفظوه؟ المهم أنه هنا الكفائي يقول صلى مع الطهارة المجعوله من قبل الأصل العملي من قبل قاعده الطهارة فنحكم بإجزاء مع أن المسروح الطهارة الواقعية لازم من أصل يقول صلي مع الطهارة تحقق. لم يقول لا أعرف بعد ما شكك خل... خل... فالطاحب الكفاء يقول كل شيء لك طاهر حاكمة على شب الطهارة كل شيء لك طاهر حاكمة حاكم يعني موسع للجوم المولى يقول صلي مع الطهارة بعيد عن كل شيء الطهارة الواقعية مع الشك وحضور كل شيء تطير الطهارة أو الضع من الواقعين تشمل الظهر فالمكلف عندما طلت الدار ظاهرا طاهرا او لا استفحبها. هذا الماء طاهرا ظاهرا او لا فقاعدة الطهاره جعلت جعلت طهارة فن. فالمكلف عندما صلى وامتثل امتثل مع الطهارة خب بعد الانتشار يتنجز على المكلف الواقع من حين الانتشار من حين العلم بالواقع يصبح الواقع ملجز أما ما مضى فهو صحيح لأن المكلف صلت واضح واضح كذلك وهذا بخلاف الانتشار بخلاف الانتشار في الإمارات حكمناه بعدم الاجزاء لماذا يقول لان لسان الامارات ناظر الى الطهاره الواقعيه فعندما اصلي بنا على خبر الثقه بنا على شهاده العدلين اصلي شهاده العدلين اماره والامارات تنظر الى الاحكام الواقعيه والظاهرية فإذا صليت بناء على حكم الإمارة ثم انكشف الواقع فأنا لم أصلي مع الطهارة الواقعية لأن لسان الأمار يقول هذا طاهر واقعا ثم صليت وانكشف الخطأ فأنا لم أصلي مع الطهارة والظاهرية فأقل الفرق بين قيام الآصل وقيام الإمارة لسان حال كل منهما يختلف الا يقول لسان حالي أثبت الطهارا ظاهريه الاماره تقول لسان حالي اثبت الطهاره الواقعيه فإذا صليت بناء على اماره لم اصلي بالطهر واقعا في الواقع ونجد بعد انكشاف الخطا ينتشف لي ان الاماره كانت مغفلا اما الاصل فلا يدعي جعل الطهارا واقعية. غايه ما يدعي ان يقول جعلت لك طهاره ظاهريه وفي الظاهر كل شيء يتطاول فنحكم في الاصول بالاجزاء بينما نحكم في الامارات بعدم الاجزاء لان اللسان مختلف هنا لسان الاماره يقول بعد قيامي لماذا تقول اثبت لك الطهاره الطهارة الاماره الواقعيه وفي الواقع شركه نجس مثلا عندما صلى بناء على أنه طاهر واقعا ثم انكشف الواقع كان يقول الواقع طاهر وإنما كان في الواقع له جداً. وهذا يصير بعض بينما لا يقول أن لا أكل طاهر واقعي ظاهريا وفي الظاهر طاهر فهو صلى مع الطاهر ظاهريا هذا دليل طاهر في الواقع. دليله واضح دليله واضح المصنف يقول هذا الدليل معرضه فيه ما لا يخفى فيه ما لا يخفى أكو إشكالات يقول نعم تذكرها يقول نعم صح. ليش الكلام فيها يطول إن قلت قلت فانا كتبت هذا الكتاب مو ليه لأن قلت قلت كتبت هذا الكتاب في مختصرة. صغيرة في الأصول إن قلت قلت المطولات مهم ولذا ما راح أجيب ما راح نشكل وإن لا دليل صاحب الكفاية قد أشكل عليه الأعلام في كتبه ولكن حيث أن هذا يستلزم التطويل فرح نغض الطرح عن الإشكالات ولكن الواضح عندنا أننا نقول في الأصول العملية في الموضوعات وفي الأحكام نقول بعدم الإجداء فيجب على المكلف أن يعيد إذا انكشف الخطأ في داخل الوقت وأن يقضي إذا انكشف الخطأ فيه طبعا إذا انكشف يقينا انتهى الله واضح نطبق العباره ولذا قال ولذا افتى علماؤنا المتقدمون افتوا بماذا قال افتوا بعدم الاجذاب في الاصول العمليه الدليل بعد واضح دليل عدم الاجذاب واضح قلنا سابقا ومع هذا فقد قال قوم من المتاخرين قد قالوا بماذا؟ بالإجزاء منهم شيخنا صاحب التفادي وتبعه وتلميذه أستاذنا الشيخ محمد قتين الأفسهاني خب قالوا بالإجزاء مطلقة أحكام مع موضوعات قال الله ولكن ذلك في خصوص العصول الجارية لتنفيح عن الإسباك لتنفيح موضوع مو الحكم لتنقيح الموضوعات لتنقيح موضوع التكليف وتحقيق متعلق التكليف هذا وذكر معنا كقاعدة الطهارة كقاعدة الطهارة وأطالة الحليه، واستصحاب اطاله الحليه دون الأصود الجارية في نفس الأحكام في الأحكام نحكم بعدم الاجزاء كما أنتم في الموضوعات لا نحكم بالدعا ولا نحكم فاض انقل مدلين فان فمن شؤ هذا الراي عنده عند صاحب الكفايى من اعتقاد صاحب الكفاية بان دليل الاصل في موضوعات الاحكام يسوي موسعا لدائره الشرط او الجد. ماذا بعد يصير موسع المعتبر في موضوع التكليف ومتعلق الموضوع بأن يكون مثل قوله عليه السلام كل شيء نظيف كل شيء لك طاهر لآخره حتى تعلم أنه قدر يقول هذا يدل على أن كل شيء قبل العلم به محكوم بالطهارة أفضل قبل العلم بنجاسته محكوم بالطهارة يا طهارة الظاهرية والحكم بالطهارة الظاهريه عبارة أخرى عن الحكم بترتيب آثار الطهارة في الخارج وعلى وانشاء لاحكام لأحكام الطهارة في الخارج التكليفيه من الجواز وعدم الجواز والوضعية من الصحة وعدم الصحارة التي منها من الوضعية الشرقية فتصح الصلاة بمشكوك الطهارة كما تصح بالطهر واقعي، ويلزم من ذلك أن يكون الشرط في الصلاة حقيقة أعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهريه ويصبح كل شيء موسع للشخصية. وإذا كان الأمر كذلك، إذا كان موسع، فأنا عندما صليت صليت مع الطهارة، بعرفت وان كان في الظاهر. وإذا كان الأمر كذلك. فإذا كتب الخلاف على ذلك يقول لا لم يكن صلى في عدم الطهرة بل صلى مع الطهرة قال وإذا كان الأمر كذلك فاذا كشف الخلاف بعد الطلب لا يكون ذلك موجبا لانكشاف فقدان العمل بالشرط لا هو عمل بالشرق في العمل كان واجب للشرق وإن كان الشرط طاهر فالظاهر فينا شوفوا قال لا يكون ذلك الانكشاف موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه بل العمل كان واجد للشرط بل يكون بالنسبة إليه من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل نعم بعد ما انكشف اليقين من الآن فطاعب بعد ما يركب الأعزاب الطابع يغير الأعزاب <تصفيق> لا يا على الطاقة يعني بعدين على ما لا، كل الأمور كل الأمور باقي على حالي حتى تعلم أنه نجي هذا اللي عليه ترتب على الأخير <تصفيق> فلا يتطور حينئذ معنى لعدم الاجزاء بالنسبة إلى ما أتابه من حين الشر أتابه حين الشر والمفروض أن ما أتى به يكون واجدا لشرط وصف الطهارة المعتبر فيه تحقيقا باعتبار أن الشرط هو الأعام من الطهارة الواقعية والظاهريه حين الجهل فلا يكون فيه انتشاف للخلاف ولا فقدان للشرط بل فلا واجدا للشرط وإن كان الشرط موجودا في الظاهر الظاهرة واضح دليل صاحب الكفايه المقنفي يقول وقد ناقشه شيخنا الميرغني على الله وما ناقشه بعده مناقشات لكن هذه المناقشات يطول ذكرها ولا يسعها هذا المختصر والموضوع من المباحث الدقيقه التي هي فوق مستوى كتابنا يقول هذا الموضوع دقيق وهنا محل بحث مطلوب جديد. نحن قلنا أولا إذا ظل المكلف بالحكم الظاهري، الحكم الظاهري قد يكون إمارة وقد يكون آثم. فقلنا إذا كشف الخطأ مرة ينكشف الخطا يقينا في الآثم والعمارة إلى هنا تكلمنا عنه ومرة أخرى لا. ينكشف الخطأ بحجة معتبره شرعا في كلين, في كلين. الحكم فيهما واحد يقول اولا هذا المطلب هو أهم المطالب الثلاثه أهم من العمل بالثمارة وانكشاف الخطأ يقينا أهم من العمل بالآخر مع انكشاف الخطأ يقينا هذا اهم وجه الاهميه لماذا يقول لانه مما عمت به البلد يقول احنا كمكلفين بل حتى الفقراء ايضا عندما ينكشف لهم الخطا فما ينكشف يقينه لا ينكشف لقيام دليل اخر لا ينكشف الخطا يقينه يقينا لاما لا يمكن أو يمكن لكن نادر إنما الأعم الاغلب في انكشاف الخطا بعد الانتثال يكون الانكشاف لقيام دليل آخر يعني لقيام حجة معتبر شرعا مثلا مثلا مثلا إذا عقد زيد على هن عقد عليها تزوجها، لكن لكن ما كان من ستف ان العقد يجب أن يكون باللغة العربية، ما كان متنبّه إلى هذا الشرط، فعقد عليها باللغة الأجنبية أو عقد عليها باللغة الفارسية أو باللغة الأردنية الأخرى، عقد عليها. بعد العقد انقذف له لقيام دليل شرعي لقيام اماره خبر واحد يقول العقد يشترط ان يكون باللغه العربيه بل وان يكون باللغه المغربيه زوجت قبلت لا يقول تزوجت فلو فرضنا انه عندما عقد قال تزوجت هكذا انكشف الخطأ بخبر بدليل شرعي معترض هنا هل يحتاج أن يعيد هل يحتاج أن يعيد العقد مرة ثانية وعقده الأول باطل ويعتبر عن المرأة يشترب عنها أو لا عقده الماضي الصحيح الثاني اللي يبغى يتزوج يتدوج ثانية يعقد عقد ذلي أما الأولى بعد ما تقول؟ <تصفيق> يقول هذا مما تعم به الفرد عند المكلفين بل حتى عند الفقهاء. عند المكلف المكلف قد يقلد زيد من الناس من الفقهاء عفوًا يقلدهم مدة معينة ويعمل بأحكامه. <تصفيق> ثم يجد الاعلم مو زيد الأعلم فلان وتقليد الأعلم واجب فيتحول من تقليد زيد إلى تقليد فلان الأعلم تكتشف إذا كانت تساوى فلان الأعلم مختلفة مع تساوى زيد السابق اللي كنت انا أقل السابق وأنا عالم سنة سنتين أقل او اكثر باحكامي بفتاوى وهذا العالم يخالف حسب الظاهر بعد تقريدي للأعلام ينكشف لي فساد عملي برأي غير الاعلى هذا واضح هذا الانكشاف مو يقين بحجه معتبره وهي الفقيه الاصل فسوى الفقيه حجه بحجه معتبره مره اخرى لا نفس الفقيه الواحد نفس الفقيه الواحد انا اقلده اعمل كما لفتاه معينه ثم الفقيه يتبدل رايه نفس الفقيه يتبدل رايه ليش تبدل لقيام دليل اخر عند الفقيه عند الفقيه لا سيما اذا مرت على الفقيه سنوات من البحث والتحقيق والتدقيق والتفحص قد يجد دليلا لم يكن قد وجده سابقا فلهذا الدليل الجديد يبدل يغير رايه الاول مثلاً أضرب لك في مكتبه المكرمه قالوا تزود الصلاه في مكه المكلف مخير بين القاصر او الايمان خب اي مكه يا مكة. مكه يقصد بها الحرم فقط حدود الحرم هذا واحد او مكه لا مكه القديمه او يسمى حتى مكه الجديده مثلا فاذا قال الفقيه يقول المقصود بنفكه مكه الجديده مكه الجديده وانا صليت صلاة ثامة في مكة الجديدة مو القديم أي مثلا يراحين الحج في منطقة العزيزين مثلا هذه خارج, خارج مكة القديمة بعد الصلاة بعد ثمتين، ثلاثة، أربعة من عملي بهذا الحكم الفقيه وجد دليلاً آخر يقول المقصود بمكة نعم نقول فقيد مكة القديمة قوان نطلق بمكة جديدة صلوات من الاسم من الثمر هذا الدليل الجديد الذي هو حجة معتبرة شرعاً يكشف عن فساد عملية السابق كان لازم أطلق آخر خارج مكة القديمة لا خدرن فليس ما بناء على فتوى الفقيه قد فالتريض الجديد يكشف عن فساد فساد العمل في السنوات الماضية واضح يصير يقول لهذا نقول هذا أهم المثائل أهم البحوث لأن الفلوة به أهم هل تحكم بالإجذاب أو بعد الإجذاب؟ أعمال الثالث أعمال الثالث الكلام خلفي اللاحي قضع بمجهر من الآن أعمل حسب الدليل الفتيح مو حسب الدليل الفتيح مو حسب الضديل الفتيح ذاك اللي كان عاقد باللغة لشنه حقه ذاك يعود عقد مرة ثانية لو يقف العقد الأول نعم إذا يتزوج مرة ثانية يعقد العقد العربي ما تقوله ما تقوله المصنف يقول التفتوا مره نتكلموا عن حكم الامور السابقه التي لا اثر لها في المستقبل شلون يعني كنت اصلي صلاه الميت على البوته وصلي عليها من دون وضوء لاعتقادي أن الوضوء لا يوجد في صلاة البنية لا يوجد واني صلي عشر سنوات وصلي على الموتى كل ما فلان ما فلان جيبوا خلي صلي جاءوا الشيخ فلان يصلي عشر سنوات يصلي على الموتى من دون وضوء لماذا لاعتقاده لقد جاءت الوضوء على سترات الملكه بعد عشر سنوات قامت اماره اخرى لا الوضوء واجبون بل الصلاه للزوم وضوء باطل سترات الملكه وعشر سنوات ولد صلاه الملكه يقول هنا لا كلام في هذا لان العمل السابق لا يرتباط له في المستقبل ما اذا اعتقد انتهى الخلق وهذا لا كلام فيه لا انما كلامنا اذا كان العمل السابق له اساس لاحق مثل ام زوجه زوجته عقد عليها باللغه الفارسيه قبل خمس سنوات وانجب منها اولاد الان لا تزال الزوجه موجوده و انكشف له الشرعي لازم يكون العقد باللغه العربيه او لازم يكون العقد بطريقة ماضوية وهو عقد بغير لغة خمس سنوات عشر سنوات من الزواج كان عقد بالفاضي مرة نقول الزوجة الله يرحمها ماتت وبعد وقت إنما الكلام ذا خمسة زوجة موجودة الآن فالآثار لا زال موجود هنا هل نحكم ببطان عقدي سابق هل نحكم ببطان عقدي سابق ونقول يجب عليه أن يعد ذلك العقد أما <تسجيل> لا لا الموضوع. على <تسجيل> <تسجيل> لا لا تبين الموضوع أجبركم على الاشتاءة لا لا لا لا لا لا لا وهذه اهم مساله في الاجزاء يا مسألة الاجزاء في الامارات والاصول مع انكشاف خطا بحجه معتبره مو يقين بحجه معتبره وهذه اهم مساله في الاجزاء لماذا اهم مساله من جهة عموم البلوى بهذه المكلفة من جهة البلوى بهذه المكلفه فإن المجتهدين يعني الفقهاء كثيرا ما يحصل لهم تبدل في الرأي عجيب وإذا تبدل الرأي هذا يعني العمل السابق كان فاسد بما يوجد فساد أعمالهم السابقه ظاهرة يمكن في الواقع السابق هو صحيح احنا نحكي عن الظاهر يقول والله بعد وبتبعه المقلدون لهم إذا الفقير يتغير رأيه أنا أخو مقلب مفقي لازم أتبع رأي الفقير والمقلدون ايضا قد ينتقلون من تقليد شخص إلى تقليد شخص آخر وهذا الشخص الآخر الثاني يخالف الأول في الرأي يخالف الأول في الرأي بما يوجب فساد الأعمال يا أعمال, أعمال المكلف السابقه عندما على تقليد فلان من الناس. <تصفيق> المسائدة المزار هذا نحن أحياناً يعني قد أقلب فقيها ثم ينتقل الله رحمة الله فأرجع إلى فقيه آخر لعل الفقيه الآخر يختلف مع فقيه الثابق خل فقيه الآخر إذا يختلف مع فقيه الثابق فتواه الجليلة تعني شبه بطلان أعمالي هذا واضح مع طبعاً البطلان هو في الظاهر في الواقع العلم عن الله فبحانه وتعالى فنقول في هذه الأحوال إنه بعد قيام الحجة المعتبر اللاحقة بالنسبة إلى المجتهد أو إلى المقلد يعني المكلف لا إشكالة في وجوب الأخذ بها في الوقائع اللاحقة وهذا واضح بعد ذلك غير المرتبطه بالوقائع السابقه مثل ستا صلاه المدينه اذا انكشف الحكم الان ان الوضوء واجب يعني لازم من الان من اجل صلاه المتوسط متواصل أما من اجل بعد لا كلام في هذا المقطع لا نزاع عنده نعم ولا اشكال ايضا في مضيف في انتهاء خلص بعد الوقائع السابقه التي لا يترتب عليها اثر اصلا الزمن اللاحق هذا خصمان الاشكال وانما الاشكال هنا في الوقائع اللاحقه المرتبطه بالوقائع السابقه مثل ما لو انكشف الخطا اجتهادا او تقليدا في وقت في العباده وقد عمل وقد عمل بمقتضى الحجه السابقه او انكشف الخطا في خارج الوقت وكان عمله مما يقضى ففلسفه فالصلاة لا، الصلاة الواجبة صليت بناء على حجة ثم بعد الصام كشف الخطأ بحجة معتبرة شرعان والصلاة مما يقضى ليس مثل الصلاة الميّة الصلاة اليومية يقضى ومثل ما لو تزوج زوجته بعقد غير عربي اجتهاداً أو تقليداً ثم قامت الحجة عنده على اعتبار المخض العربي والزوجة مميّتة لا كذالك موجودة بل وعنده أولاد منها ما تقولون فإن المعروفة في الموضوعات الخارجية عدم إجابة في القادمة. مصلّي الله على محمد وآل محمد.